والذين كفروا, والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون في الأرض وفساد كبير Nothing, nothing, nothing.